جليل القدر والوعي يجب نجي لك وننعجب صوت هالخدمة نجي لك وحق عينك يا ابو الأكبر نجي لك نجي لك وحق عينك يا ابو الأكبر نجي لك زحف لا تعبنا جداني وديه زحف لا تعبنا جداني اي على حبك يا ابو الاحرار دمنا يا حبيبي يا حسين دمنا دمنا على حبك يا بول أحرار دمنا ونسير بمنهجك يا حسين دمنا إلك نرخص يا بول سجاد دمنا واخذ أرواحنا لعينك هدية I think <comparable>